صلاة القيام يأسابكم الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلَّا رِجَالًا نُوحِ إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُشْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً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 اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوهُ عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا الْظُّهُورِ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 فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وَهَذَا أَدْكَرُونَ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ طَبْلٍ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَادَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قَالُوا هَجَدْنَا أَبَا أَنَّا لَهَا عَابِدِينَ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 وَتَالَ اللَّهِ لَا أَكِيدٌ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدِيبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَّارًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنِ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ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 وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ وَأُوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الْزَكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت ألا أن إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين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 وَإِنْ أَدْرِ لَأَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعْنهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بَيْنِي بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ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 Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah.